كل ما هبت على صدري نساني سليالي كل ما على صدري نساني سليالي قمت حسب ما كسبت من الحياه وما خسرت واتذكر مكسبي واللي غدا مرسى ما لي واتذكر كل حلم ما قدمته لا عمرته واتذكر كم غدا لي من صدق وكم بي وكم صدق حبك وصد وضع كرته وتذكر كم غادر بي من صدق وكم صفالي وكم لاقي من كل ما سند ما عدر بنحدرته وكم صدق الرخص في عيني وهو قد كان غالي وكم رخص كل ما عزت علي نفسي حقرته عقب ما هو اعتزي بي ويتي من حلالي وانجبرني لازم اندورت غيره ما جبرته صيني ما بقى المجهود واللي في يديني ما ضخرته واتذكر كم رصيدي من زاح حرجالي الرصيد اللي لي باقت بيدي الدنيا انا وان ذكرته كل اللي غدا في ما مضى لي افتخر به والريد لا بان لي عب خسرته علمتني ضحكت الدنيا وطن خاتله كيف حبل الطيب لا من طال طالته ما قصرت سلمتني صحبه الترد يا ن كيف جسمي في المكسب من حاصد ما دل دورته alay men nass anes alayalay gher ghammen kul mahabbat ala sadri dikartu wal صدري ذكرته غيرها من كل ما هبت على صدري ذكرته